Światowy plan działania w tym momencie,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 والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ليخرجكم. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم.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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجرا كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسانونهم بين أيديهم وبأيمانهم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 يوم يقولون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قِيلَ اَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَغُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ وظاهره من قبله العذاب ينادونهم أَلَمْ نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟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 إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهُ قَضَى حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصُّدِّيقُونَ وَالسُّهَدَاءُ عَنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزين وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل وتكاثر في الأموال والأولاد كما لغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سانبقو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة اشدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 إِنَّ ذلك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختان فخور الذين يبخلون. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَالْبِرِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا, وجعلنا في ذريتهما النبوءه والكتاب منهم مهتد وكثير منهم فاسق ثم قفينا على آثارك برسلنا وقفينا وقفينا بين سبين مريم وآتينا وآتينا وَجَعَلْنَا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهان يتنبتدعه ما كتبناها عليهم إلا إلا بتغى أرضوان الله فما يرعوها حق رعايتها فأنا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم يأتكم كفلين من رَحْمَتِهِ ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا بان لا يعلم اهل الكتاب بان لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل, وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء